عندما مثل المسيح مات بجسد زي جسدنا ولما قام قام بجسد نوراني فما هو صحة الكلام يعني هذا يقول بجسد النوراني ده جسد جسد حسي بس يعني ما فيهوش الطعم المادي ما فيهوش الطبع المادي الجوع والعطش زعل الحزن والألم والحاجات دي كده فهو وصل قوة روحانية أعلى من في اتياجات الجسد الليه؟ الماسي طبعا ان انت حتروك طب ليه الماسيح اكل لما امن الاموات الماسيح ما اكلش لما امن الاموات غير مرة واحدة بس. والمرة دي اتاكل عشان خطر يأكد للتلانية ان هو جسد حي. وقال له ثمج السنى عشان يأكل هو الماسيح وكانش بيقول له كان بيأكل متشككة عندما اشتغل صورة الماسيح والمفروض يبقى عمل ايدي للتنيذة وليش على منزلنا زعلنا أبداً طم حبيت الكنيسة برض البيت بتاع الكنيس اشتغل المنزل كل حاجة نكرشها أنا أرد على السؤال ده يخطأ يا أخي نرد في إجواب هل التبرير نوع ممكن صحيح؟ يا للنوع ممكن صح؟ لا هو مش كمان نوع ممكن بس لكن التبرير في الواقع نوع ممكن. من ذي من الزائف يعني لما آدم أخطأ سمعتش انا ربانا هناغلق لكن كبرياء القامل لأ يحول انت خلق تهالي بالاسلوب ده معانا ربانا يوم ما خلقه يحول هل لي ليس جايدا يكون الانسان دي واحدة فاصنعنا معينة نظير يعني واحدة عشان في ساعة ده فهو ربانا اصاب دي خير يوم يقول له انت خلق تهالي هي اللي عملتها دي الشرق فجال كلي ويدي حتى كنت اكثر فيها من شوية كثير في الاعتراف يحسن عملاتها بذلك أصلي يا أبونا هم في البيت هم في البيت معايا ما بيصدقونيش ويقاعدتوني كذا، وبيحبوا أكتي بمشارك سلام من ده عشان كده أنا عملت كده عشان كده أنا ايه اتنرفزت على أكتي او شتامتها كده يبقى انت شتامة ان أكتك هي الوعي طيبين يرد عليه عشان ان ده كان ينقصد في الموضوع المهرب من الأمثال اللي ده رفض مين برر نفسه فما تبررش من ربك ومن مبرر نفسه فتبرر من ربنا عارفين ده ها العشار وايه والفريسي العشار برر نفسه وقال ارحمنا يا خاطي فتبرر من مين من ربنا والفريسي برر نفسه فما تبررش من ربنا صح ده التعليم تعاليم وتعليم المسيح قلنا كان التعليم هادئ التعليم بتاعه المسيح كان مكتوب بيها نقاء القلب عشان ان القلب يكون ايه نقي يعني هو لما بيتكلم فاكرين انت كان بيتكلم عن ايه ما تغضبش على اصلاً كان بيتكلم عن الغضب مش لان المسيح يعني بس المشكلة مشكلة الغضب لا لان الغضب بيعكر القلب فقال ما تغضبش عشان خاطر ما ايه ما تعكرش قلبك وبعدين سؤال دا تتعفكر النتيجة ان ربنا مش هيسكم سؤالي يبقى انت حكرت بيه ربنا يعني وصيط المسيح وطرتها مش ان هي هدفة ان ثمرتها خطيرة جدا ان انا بحصل وبحثي وصيط المسيح مهمة لاني باخد اجرتها بساعتها يعني مش باخد اجرتها بعديها بساعة بعدها يعني اذا انتهت الوصية بنقاوس القلب يضحكوا دي المسيح سؤالي يبقى خاك في اجريته عشان كده وسيئة المسيحة مهمة مش ان هي وطيئة او واجب او فرم وسيئة المسيحة بتاخذ ليه الثمن بتحقق سرعة والدينة الواحد يحب يشتغل ويشوف النتيجة بتاعة عاماتها عام تياء القلب وعينه الزنا والنظرة الصغيرة والعين اللي يحترك بتعكر القلب فعشان كده يقول ايه خل بالك من العين اللي, اللي يحترك من النظر الاخره عشان يتامل القلب عشان ايه؟ تأخذ المسيح الغفراء والمسكة السنة اللي أتأخذ ايه؟ المحادة إلا من الوفاية اللي حدثة معناها المرض فاتح عديد أعمل المسيح إحنا عشان أتهلك لشوفك احنا هنعمل ايه؟ إحنا ناكد تعاليم المسيح لموضوع كبير صلق يعني مش معظول المرض فاتح ده كان مقدمة ده هنشوف كل التعاليم اللي بيوضع هنا المسيح مش راكت الموضوع على الجبل المسيه علمنا على الطبيب وعلمنا حاجات كيفة فهناكد الأمثال بتحت المسيح وحناكد المعبذات بتحت المسيح ناكد ثلاث حاجات وهم دول الثلاث حاجات اللي هناكد نتانينا كل فيه مغلط لما نوصل لأسبوع الأيام أمثال تعليم ومعبذات أو آيات وبعد أبدأ الأسبوع ده أسبوع ده أسبوع بكير بواحد ده بتعليمه بمعوضاتي بحكاتي عشان جوع الطريق لما اتوقف فانا كان يوم في التعليم المسيح اغير اشكالة تغير بسيط ونقف الامثال بتاعت المسيح الامثال بتاعت المسيح الامثال اقول له دي دي جدا ليه المسيح كان بتتكلم بامثالي لان يا جماعة الموضوع اللي بتتكلم عليه موضوع صعب وببير فبيدي امثالة عشان ايه؟ تفضل يفروض انت في مدارة تحت مدارة تحت تدرب امثالة للاولاد من الواقع بتاعت قال الناس كيف يقول الزرع ويزرع كان يضر السماء لكن ملكات السماء دا ايه موضوع كبير فارس مش هادروا يتهموه ابدا لكن ممكن يتهموه عن طريق مثال الزرع في الاسحاح الثلاثة عشر من انجيل معلمنا متى اتكلم ربنا عن مثال ملكوت السماء قال الزرع ويزرع واتكلم عن مثل الزوان اللي رماه العدل في الحقل وصح نايم واتكلم عن حبة الفاردس واتكلم عن الخميره واتكلم عن الكنز المدفن واتكلم عن تاجر الالف واتكلم عن بلاطه مواد مشده شبكه رمح صياد البحر فخرجت السمك من كل مكان قال سبع امثله وده اكثر صحي امثله انما الامثله دي كلها اللي في بتاع 13 المقصود منها تعلمني حاجة واحده مين يقول لي بيتكلم عن طبيعة ملكوف يعني طبيعة وين طبيعة المعاضلين جداً زي الكنز الايه؟ المسي والكنز المسي يعلمنا كمان ان القلب يبقى ليمن مع الكنز حيث يكون كمزة في يكون قلب بيتكلم عن طبيعة ملكوف الثامن انه خميرة خميرة الراجل اللي بيعجل العيش يفق خميرة بالنهيل يصبح ويلاقي العيش كله ايه؟ العجيل كله قمران فعاودي يقول ان انتشار ملكوف الثامن عمله زي إيه؟ زي انتشاره بإيه؟ الخميرة يعني بانتشار زي السرع و... والكتابة المقدة تذكر ان الشر برضه بانتشار سال خميرة بقولوا شرسون كده يقولوا ما تعايدوش بخمير الشر فالشر زي الخميرة وبرزه ملكو السموات زي إيه؟ سال خميرة يعني يعدي يعني واحد مسيحة كويس يعدي اللي حواليك زي ما واحد واحد يعدي برضي اللي حواليه يعني كويس يعني أجيب الوحيد عشان كده حتى التربية المسيحية احنا بنعتمد فيها على النوع يعني واحد, واحد يكون مسيح كويس فقصت ألسك فقصت أولاده وإخواته بسلوك بدون ما يتكلم يبقى ذلك كمية وخصوصا بالنسبة للبنات والاستفتاد يقول عنه معلمة بطر السرسول بالنص يقول انهم يربحون الرجال بسيرتهن لحكمة بدون كلمة حتى وإن كان البعض لا يتعون بالكلمة يعني حتى لو كان الراجل الوثني يعني في معصور الأولى فبالسيرة الحلوة بتاعة المسلحية تقدر تكسر الراجل الوثني ده من غير ما تقول له كلمة عجيباً بسال بس خميرة وعشان كده مش كتر الله هو المسيل لكن المهم السلوك يعني تسلك السلوك المثير ده خميرة تبقى خميرة أنت خميرة والكمت المسك في ربنا يعني ربنا داكنت المسك موك تلاقي مسك في جوة الهديد رؤى دي كده في دورة وفي الآيات تلاقيه موك تلاقيه السديدة موك تلاقيه دوار ملكوت الله داخل فالسلع عن سلة ذلك بيتكلموا عن طبيعة الملكوت الشبكة اللي بصلوا على السنة جاية بسنة رديد هو بيفرضوهم على الشرق تمثل مثل يعني ربنا تاب الملكون بتاعه وكذا وفي الاخر حيكرزه المثل اللي هو بتاع الزوان مثل اللي جيد جدا عاوز يقول انك اللي في الكنين كانت مرضوش تبطر بعض ما تقولش ده وحش بانت دي وحش اقول دي كويس لانت متعرفش الحاج ده عموة يا خلي الوحش يا انه معي مع, مع الكويس هتغلص لأن انت انسان مش هتعرفيني الوحش والسفايد هتقطع دمع هذا بعدين في الدايون الأخيرة وقت الحصوات حيضاني من والسفايد يعني ايه امثال لذيذ قوي عن ملكو السنة دي امثال عن طبيعة الملكو النهاردة الموضوع بتاعنا امثال تختصت بخلاص الناس دي احق موضوع الي اقاول امثال تختصت بايه بخلاص الناس مزبوطا بشيء احب يعني ايه في امثال اه تكين تعوز تقول لي دي امتى كويس اول مثل الغني الغبي الغني الغبي هو مش الغني بس قال الغني الايه الغبي ففي فرق بين الغني في فرق بين الغني الايه الغبي الغني الغبي افتكر ان خلاصو من إيه من مال والغني العادي خلاص من ربنا يعني مش الفلوس هي اللي حياته فالغني الغبي يقوله في هذه الليلة تطلب منك إيه؟ نفسك يا غبي يقوله كده يا غبي في هذه الليلة تطلب منك نفسك قاعد في حساب إيه؟ وكذا لمن هذه لك قاعد يكتهب؟ هو بنى مشاجه قاعد يكتهب ديت أظن لقى 12 آية 16 فده مثل كويس هو باخد نفس كشي علي. على قوة تانية وصلات نفسه وغير على المثال وابتدى لما تتيت يدي أمثلة لذيذة أولى حلوة أولى وتتطيرها في ذلك اللي هي عصافير الثانة وإيه؟ وذا نبت الحق اللي عصافير هي بتاكل وبيأكلها ربنا ما شافش عصفورة من غير مثالك مفيش عصفورة ماتت مجورة ومفيش بزنبقة الحق إلا كان شكلها جميل وارجت شكلها حلو ومين اللي لبتها لك الجميل ده؟ هو ربنا طيب انت بتهتاني باللبس ليه؟ اذا كان ربنا يعني عاوي يجملك في كله والحقيقة ان ربنا جملنا فالحالة يكفي انه خلقنا على ايه؟ على صوره يكفي انه خلقنا على صوره ايه؟ ومثال يعني تبقى تلاقي شكل حلو اوض قولي ازاي بقى مثلا لما يلقى فيه الصفة من صفات المسيح دي صفات كلها اكيدة الوداع مثلا تخلي شكل حلو المحبة بخلي شكل اتخاذي طول الأنام بخلي شكل اتخاذي عدم الغضب بخلي شكل اتخاذي دي كلها انتفاض في ايه بتاعت المسيح لما انت تاخد اتفاض دي بس لقىها شيكي ما بس فقط تستشفيها وصل ايها جميل اتخاذي من الحاجات المهمة جدا لخلاص الناس الاسطباع والمسيح هالى عنه كلام جميل جدا قال ايه قال اذا في عرض الأول ما قلت مثل دوان الحقل في الحق 12 في لؤى الآية 22 وبعدين لتضاع والجلوس المستكعي الأخير بيقول إذا جاءت الولينا ما تطلحشي قدري سؤال الثان لكنه قعد إيه ورا عشان يجي صاحب العرض ويقول لك تعالى قدام أحسن بعدين يكون المكان اللي قدام محدوث لحد ومنظرك وحش قوي لما يجي قومك ويقعدك إيه ورا برضو ديه شؤى إيه 14 مثل مبتكر الأخير ده مثل عميق يعني هذا أنا مكنا مع الطبا طبعا كلام نظر دنت أجربين عمله خليك أنت أنا تنفسك وقتك خليك شمس زي ما اللي عاوز بأخذ مبتكر الأولين ومر الشيطان ظهر لابو مهار بشكل شكل إنسان وقعد عارف سريع قال له تعمل لي دابو مهار قال له أنا بجد بقول قال له طب ديني سؤال دال سؤال قال له يا لدين كمان شويه قال له كمان شويه ما شايع يا لدين كمان شويه عاوز ياخد كل الفلوس اللي ايه اللي معاك قال له تميل قال له ليش ده قال له ليش اللي ماشي طول من قال له انا صاحب المسيح الأكبر المسيح المسيح الاكبر الشيطان دايما بيحب ياخد النصيب الايه الكبير ما تحفظ مغلوب هذا انا سيب له الفلوس تكمل وبعدين هروح على طول قال قال آية جميلة جميله جدا او مثلا جميل خالص قررت نفسي تصحى اللي هو اذا صنعت وليمه تادعي العرض والجرد وما تسمعش اغنيات أصدقائك واغنيات جيرانك لا لا هتفقد اجرتك هتستفادش حاجه لما تحب تطبق الكلام ده عمليا النهارده ما حدش بيعمل وليمة لليل الغلاله انما بيعمل وليمه لعيد مخصص عيد الميلاد مثلا عيد ميلاد في الفرح ده جزء من عندنا الحاجات دي كانت منتشره الوقت قريب جدا عند ابائنا خصوصا في الارياف كان يجي في المناسبات يعملوا إيه؟ اكله كده ياكلوا كل اللي في البلد مثلا في اللي في القريه أو حاجه انا اعرف واحده ست كانت تقول لي كده كل عيد ميلاد مثلا عيد ميلاد ما فييد تعمل عزومه كده مثلا تبعت لهم الاكل الموسم الثاني ده مثلا بيطلع فيه البرتقان اشتري برتقان وزع عليهم بحيث انه همه على مدار السنة بتعمل وليم لليه المساكين والنصيف اتكى على المساكين لأنه دول اخواته وان الاهتمام ديه الواقع يؤدي الى خلاص لليه لأنه دول يمسعه خلاص لان ربنا مش عاوز من القلب قدر من انه يكون قلب ايه قلبه رحسن والحقيقة يمكن قلب ناس بتستمي ديهم الكميس همه ماذا وليس عشان كده ربنا هو اللي بيهتم بني وبيعتبرهم هم ايه اخوات وعلى رأيي واحد مرة كان اسمه كان راجل دي فكان يقول كده انا بكره الكاتدرائيات بتاع روما ايام ما بنت لان في ريح الكاتدرائيات ديها كان البيوت بتوع الناس اللي بنوها فالناس اللي بنوها كانوا ناس تاع جدا يعني كانوا في وقتها الفق وبعدين بنوا المباني الشامحة ديت وهم لهمش اماكن عشان يباتوا كنة. يمكن الجولة دلوقتي بتعمل مساكن شعبية للغلابة وبتاع لكن الكريسة انفجرتش بتعمل مساكن الشعبية ليه مثلا يعني لكن المسيح قال ان اذا صنعت وليما لدولة دول ينفعوك في الآية فدي حاجة تساعد على خلاص نفس الواحد المسيح تكلم عن ان الانسان عشان يسعى خلاص نفسه لازم ما يبصش لغيره يبص الميل، يبص النفس اذا بص لغيره ماش ممكن ينفع يفيد نفس. ده مثل ايه ده؟ والعشار يعني مثل فريس والعشار في حياتك هو مثل تبص لنفسك احسن ولا تبص لغيرك؟ لا أبص النفسي بص لنفسي احسن لما بص لغيري حمسى ايه؟ حمسى فمثل فريس والعشار بيقول كده ان ده خرج مبرراً دون ذاك لان ده قاعد يبص في نفسه وفي عيوبه والتاني قاعد يبص في عيوب أخو فاللي يبص في عيوبه احسن من اللي يبص في عيوب ايه في عيوب أخو فالفريسي طلع يعني طلع حسراً كل حاجة والعشار طلع مبرر عند الناس. المسيح تتكلم عن الباب الضيق قال اجتهتوا ان تدخلوا من الباب الضيق ويبدأ يتكلم عن الناس. ما دخلوش في الباب الضيق فالباب اتقفل قدامهم بعد خوات الفرصه مثلا الفريسي نسيت اقول لك في لوقا 18 آية 9 فلما اتقفل الباب قدامهم قعدوا يقولوا يا رب يا رب افتح لنا قال لهم ايه مش هفتح قالوا له احنا عملنا معجزات باسمك اسمك وخرجنا شايفين باسمك قال لهم انا لا اعرف مش هينفع ده لو حتى تكوني بتقومي من أموالك أو بتعملي معدداتك لكن ينفع ان تكوني ماشيتي في الباب الايه؟ الضيئ ما اديف الباب اكتعدوا ان تدخلهم من الباب الضيئ دي في 13 آية 22 ولو 14 آية 15 ديه مثل مهم جدا كمان من الأمثلة دي اللي هي تساعد على خلاص الناس. اسمه حساب النفقة حساب ايه؟ النفقة يعني إيه حساب النفقة؟ يعني اذا كنت انت بتبني عمارة لازم تشوف معاك فلوس العمارة دي تاخد في الاساس مثلا 5.000 جنيه وتاخد في المباني 5.000 جنيه انت ما معاك فلوس 5.000 تروح تحط بيهم الاساس والاساس ده كله هيبقى تحت الايه؟ تحت الارض وبقيت العمارة طول لي اذا ما الاساس مهم طب وقيت العمارة انا طلعبش فهيضحكوا ويبتدوا الناس يضحكوا عنهم قال المسيح عاوز يقول كده اللي عاوز يمشي ورايا يعمل حساب الايه نفقه يعني شوفوا تجيبه فيه 10000 جنيه ولا كتير طب ايه تكاليف المشي ورا المسيح مين يرد بسرعة ايه تكاليف المشي ورا المسيح ها هو قال المسيح وهو بيتكلم عن المثل ده وهو بيعلم المثل ده بالضبط كده في لو 14 قال من اراد ان يكون تلميذا ينكر نفسه واحمد صليب ويدعني ومن منكم اذا بنى برج الا يجلس اولا ويعمل حساب الايه? النفقة يعني انت عاوزت مسجر المسيحة وعملتش حساب النفقة ان انت تشيل الايه? الصليب فماشي طول السكة تتزمر تقول شوف اهو كده هو غلط اتحاقي هو عامل بتاعه وعشان انا مسيسي جارة كذا وكذا وعشان انا بس متسامح ام هو زوتش طب انت زعلان ليه? مين جبرك على العملية دي؟ تقولها اصلا انا مسيح تما عملتش تليها عم حساب النففة شوفوا يا اولادي يا سلام على المسيح بتاعنا ده ما غشناش ابدا قال اللي ماشي قرايا قادي النففة الحسابات تحت السكة كذا اللي عاوز ييجي قادي المصاريفة ها قادي هتخش الكلية الكلية دي مصاريفها مية جنيه تشوفوا في ايدك كده مية جنيه عشان تخش ولا مش في ايدك مش في ايدك ما تخشيش طبعا تتبع القصة الاولانية ما تلاقيش الباب المسيحية لازم تأمل لها الحساس المسيح ما وعدكيش على الأرض ان هو ما يوعدك بالسلام وعدك انه يملأ قلبك فرح والسروط وعدك بحاجات حلوة لكن ما وعدكيش مثلا ان مش هيجيلك ضيق في العالم ما وعدكيش ان مش هيجيلك مثلا تعب ولا مرض ولا حاجة ما وعدكيش مثلا ان انت مش هيجيلك تجربة أبدا أبدا ما قالش كده لكن قال ان انا هديكي ملكوت السماء. وتشيل صليبك وتتبعين الغلط المسيح نتظمر علي ليه اذا كنت مش عاجبك سيب لي المسيح و هتمشي لكن مدام مشيت يعمل حساب ايه النفط ديت ايه لوقا كام ايه 14 آية 15 من الامثلة المهمة جدا في خلاص المسيح التفكير في المستقبل يا مش عدة بتقولوا ما تهتموش بالغد ليه دلوقتي بيونوا تفكروا في الايه في المستقبل اه ضرب مثل بتاع لقى سبتاشر لقى كم؟ سبتاشر وكيل الظلم قال في راجل صاحب الشغل حيترده تاني يوم وهو بيشتغل وكيل فقال انا هطلع عسرق بقى ولا شحط. ما محلطيش ولا مالين قال اعمل ايه؟ اعمل لمستقبل ده المثل يقول كده ولو انه مثل ايه وحش يعني يعني حتى المسيح قال وكيل الظلم يا راجل الظلم فجيه للراجل كده جاي جاي الفواتير بتاع التاجر اللي بيشتغل عنده قال له انت عليك كم لسيدي قال له عليك 50 قال له اكتب 80 انت عليك كم 80 قال له اكتب 100 واخد بالك عليك 100 قال له اكتب 80 عليك 80 قال له اكتب 50 يبقى هو لما لعب في الفواتير يبقى حيدي للناس فرصة لما يطلع برا يعواطولوا ايه الحاجات اللي عملها هالها يعني انه عاوز اقول ايه ان كل واحد دلوقتي بيفكر في الايه؟ مستقبل الدولة بتعمل وزارة مع وزارة التأمينات يقول لك تأمينات عشان لما في المستقبل بعد سنة ستين يبقى الواحد له معاش الدولة بتعمل معاش كل واحد بيذاكر في كلية بيقول ان شاء الله عشان لما اتخرج ابقى اشتغل بيعمل المستقبل اللي في توجيه بيذاكر عشان يخش كلية عشان يعمل المستقبل كل واحد بيعمل مستقبال اشمعنا من يستعملش مستقبالنا الروحي هذا مثل مهم قوي فقال كده اسمعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا ترفتتم من الدنيا دي يعني يموتهم ينفعونكم في المظال الأبدا من الحاجات اللي اتعطل في لقى 16 برضو الحاجات اللي اتعطل بعد المثل ده على أصول خلاص الناس اللي هو على علماء والمسيح كان بيضرب المثل ده لناس متذكرين على أموال إذن إحنا نفكر في المستقبل يبقى هنكون في حالة إيه؟ انتظار انتظار في لو 12 قال أنتم مثل ناس منتظرين مجيء جاء إيه؟ سيد يجي في الأجياء الأول في الأجياء الثاني في الأجياء الثالث في الأجياء الرابع يجي مش كده؟ يبقى في حالة إيه؟ انتظار مين يقول لي مثلا حلو أول متى 25 عن الانتظار؟ العذارة الحكيمات والجائلات وشوف يا اولاد يعني ربنا بيسمي اللي استعد للانتظار ده حكيم واللي ما استعدش بقى ايه جاهد. يعني دول اللقظين مزلطين زي الغني الغبي غبي مش شتمع لا هو غبي لان اللي ما يفكرش اللي يعتمد على, على حياته الجسدية يبقى غبي غبي غبي غبي, غبي. والدنيا مليانة اكبية الدنيا مليانة اخبية لان كل العالم النهاردة بيجرار المادة يعني الاخر مستعد يخترفوه على افشة مستعد اوي اوي طبعا المسيح من الامثلة اللذيذة جدا بتاع اسمة المراض قال له في لوقة 12 قال له كل اخي ان يقاسمني للايه المراض وتبقى صالحتنا على بعض قال له ام روح لحالة من اقامني عليكم ايه قاضيا انا انا بقاسمش اذا كنت بتتدعي اذا كنت بتتدعي ان ده اخوك ما دام اخوات كان مفروض تتفاهمه مع بعض واحد يسيب لواحد خلاص مزو اخوات ثم الاخوات يعني ايه ما اخوات يعني ايه يتفاهم مع بعض وكانيش عارفين يتفاهموا مع بعض يبقى اخوات ازاي ما يشتوبوا على كلمة اخواتي ما يسموا بعض زبائل في الشغل والحاجة. اخوات يقسم لنا المراس لا ما يسحش المسيح في الحيثة دي بيبقى. بيبقى شديد لكن احنا كنا بنتكلم عن الانتظار مش كده؟ انتظار الايه العذار الحاكمات دي في متى خمسة عشرين ايه واحد عندك كمان انتظار السيد بسرج مقدة دي زال عذار الحاكمات بس لؤى قالها كده يعني متى قال عذار الحاكمات وقال انت تنتظروه بسرج مقدة دي في لؤى كام اثناشر ايه اثنين وثلاثين مثلا من الامثالة برضو نتساعد على خلاص الناس عشان نفسي اكتبها كده بسرعة صديق نصف الليل في لقى 11 وقد الظلم في لقى 18 والاثنين بيتكلموا عن ايه؟ عن اللجاجة الاولاني عن لجاجة في الصلاة وقبوت ربنا حطوا كلمة قبوت ربنا لان الاولانية اتكلمها بعد ما تتكلم عن ابانا اللي قدت قدت يالك كده عشان ايه وقتكم انما لو روحت البيت كده واخدت الامثلة دي اللي هي تختص خلاص الناس حتطيهم على بعضيها ديها ده تتطلع بحثة موضوع بقى يفيدك جدا وكل مثل بقى تقعد تدرسيه مش بسرعة زي ما بقول كده تقعد تدرسيه بالراحة كده تطلع عندك موضوع ولا احسن كتاب بيتكلم عن خلاص النفس وصولها رجلسانة